بسم الله الرحمن الرحيم حاميم عين قاف كذلك يوحى إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم له ما في السماوات وما في الارض وهو العلي العظيم تكاد السماوات يتفطرن من فوقه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 شرَّعَ لَكُم مِنَ الْدِّينِ مَا وَصَّاهِيهِ نُوحَ وَالَّذِي أُوحِيَنَا إلَيْكَ وَمَا وَصَّينَا بِهِ إبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وعِيسَى أَنْ أَقِيمُ الْدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ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 لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير والذين يحاجون في الله من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 الذين يمارون في الساعه لفي ضلال بعيد الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز من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 111. أم يقولوا نفترى على الله كذبا 112. فإن يشأ الله يختم على قلبك ويمح الله الباطل ويحق الحق بكلماته إن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 وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد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 ولا نصير ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام إن يش يسكن الريح فيضل رواكد على ظهره إن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 ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص، فما أُوتِتُم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير.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 وجزاء سيئة سيئات مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين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 من أولياء ينصرونهم من دون الله ومن يضلل الله فما له من سبيل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 119. فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ 111. وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها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 إنه علي حكيم وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا